بسم الله الرحمن الرحيم قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكيه الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إ ن أ م ه ا ت ه م الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخْرِجُونَ الرسول وَإِيَّاكُمُ الرَّسُولَ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 و ف ض ي ل ه ب م الدكتور محمد راتب النابلسي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 و أ خ ر ى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا أ ن ص ا ر ا لله كونوا أ ن ص ا ر ا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أ ن ص ا ر ي الى الله قال الحواريون نحن أ ن ص ا ر الله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 وانفقوا َُِ مما َِّ رزقناكم ََََُ من ِ قبل َْ ان ي َ أ ْ ت ِ ي أ َ ح َ د َ ك ُ م ُ الموت َُْْ فيقول َََُ رب َِّ لولا َْ أ َ خ َّ ر ْ ت َ ن ِ ي الى َ أ َ ج ل ٍ قريب ٍَِ فاصدق ََََّ و َ أ َ ك ُ من م َِ الصالحين ََِِّ ولن َ يؤخر ََُِّ الله َُّ نفسا ًَْ إ ِ ذ َ ا جاء ََ ج ل ُ ه َ ا والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الله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 فقالوا أ ب ش ر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أ لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير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 واذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إ ل ا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 واللاء يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللاء لم يحضن واولاه الاحمال اجلهن أ ن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله أ ن ز ل ه اليكم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 وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين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 ومتعنا ب أ س م ا ع ن ا وابصارنا وقواتنا أ ب د ا ما أ ح ي ي ت ن ا واجعلها الوارث منا واجعل ث أ ر ن ا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 اللهم تقبل توبتنا و ا غ ل حوبتنا وطهر قلوبنا واسلل ا س خ ي م ة صدورنا اللهم ذكرنا من ا ل ق ر آ ن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك خير ا ل م س أ ل ة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير العلم يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا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 ونسألك ن ع ي م اللهم ا ينفد عين وقرة ا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى ج ك لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء ض ر ة ولا فتنة مضلة اللهم كن معنا إ ذ ا نفخ في الصور وبعثر من في القبور اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم ثبت أ ق د ا م ن ا على الصراط و أ س ك ن ن ا في وسط الجنات اللهم إ ن ا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حب المساكين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك خير ا ل م س أ ل ة وخير الدعاء وخير النجاح اللهم, هون اللهم, اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم ا ل م ه م م ي ن من المسلمين في كل مكان اللهم اجعل بلاد المسلمين آ م ن ة م ط م ئ ن ة سخاء ا ل رخاء يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إ ل ى حبك اللهم اجعلنا في ل ي ل ة القدر أ و ف ر الحظ والنصيب اللهم اجعلنا في ل ي ل ة القدر اوفر الحظ والنصيب اللهم بلغنا فيما يرضيك آ م ا ل ن ا اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم بلغنا فيما ي ض ي ك امالنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن